فما كذبتش خبر انادي علامة فاجئ استسلم من غير تفكير ولا شرق حاجة كده جات متوتر ولقتني بقولو بحبك يا ما هستنينا ليه يا نديعلت ولايت و ادليل ندى هالقلبة بل امانا فما كذبتش خبر انادي علامة فاجئ استسلم من غير تفكير ولا شرق حاجة كده جات متوتر ولا اتني بقول له بحبك يا ما كل الكلام اللي دارت سنين بنات وما اقول خلاص اوام انا قلت له ما اعرفش ازاي او انت من غير بوسوف ولا الا ولا حتى خوف قلت له يا حبيبي شوف انا عايش واموت كده جنبك أنت كل الكلام اللي دارت سنين بنات وما اقول خلاص اوام انا قلت له ما سحر سعادتك الغير عادي مع ان حويتي قدري في دماغي حطيت ده مينفعش تخطيط ولا ينفع افقد الاوهام ما قدتش في ايديه حلوه ما حلوه قلبي هيعمل ايه قدام سحر سعادتك الغير عادي مع ان حويتي قدري في دماغي حطيت ما ينفعش تخطيط ولا ينفع افقد الاوهام بنن و ما اقول و خلاص اوام انا قلت له ما اعرفش ازاي او انت من غير خوف ولا قلق ولا حتى